أيها الإخوة والأخوات أنا أعرف في هذه الأيام هناك الكثير من التحريض المذهبي ألا اسمحوا لي أنا دائما بحكي كمسلم ووطني وقومي والبادكونيات اسمحوا لي هاي المرة احكي شيعي أنا أعرف, أنا أعرف أن هناك الكثير من التحريض المذهبي هناك الكثير مما يقال في الفضائيات وعلى مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وهناك الكثير من الاوصاف التي لا تليق ان يتلفظ بها انسان تجاه الشيعة وهذا هذا مقصود هذا مش فشيت خلق من يقف على في ناس ممكن يكونوا مضللين بس من يقف خلف هذا الامر هو يعرف ماذا يفعل نفس هذا الذي يقف خلف هذا الامر قد يأتي ببعض الشيعة ببعض شيوخ الشيعة ببعض الفضائيات الشيعية لتعمل نفس الشيء وتحرض مذهبيا وتسب وتشتم وتهيم وتنال من رموز اخواننا اهل السنة وبقية اتباع المذاهب الاسلاميه وثقوا هلأ نحن شهر رمضان وصايمين الجهه نفسها هي التي تقف خلف الجماعتين هي نفسها لأن هذا مقصود طيب الامر يبتعد اكثر من هذا ليصل الى القتل والمجازر والسيارات المفخخه وكما يجري كل يوم في العراق وفي باكستان بشكل خاص حسينيات ومساجد ومقامات واسواق وطرقات الخ وهذه اللغه بلشت تكبر مع الأحداث بصور يبلش التكبر ويشعر الإنسان من خلال الأقوال والأعمال أن من يقف خلف هذا الحراك كله هدفه هو أنه نحن الشيعة ننسى فلسطين وننسى القدس ننسى الشعب الفلسطيني بل أكتر من هيك يصير عنا كراهية لكل شيء اسمه فلسطين وفلسطيني بدكم صراحة أكتر من هيك اللي عم ينشغل عليه الآن هو هيدا انه يجي يوم خلاص هو الشيعة بالعالم العربي والاسلامي اللي بكل يوم قدسه بيتظاهروا بكل البلدان اللي هن موجودين فيها وبيتكافؤوا متل باكستان انه بينبعض لهم امتحاريين يفجروا مسيرات الشيعة في يوم القدس هو الشيعة لازم يطلع من المعادلة من معالدة صراع العرب الاسرائيلي لما بيطلعوا الشيعة يعني انه جزء كبير من الامه صح هم ليسوا الاغلبيه ولكن جزء اساسي وفاعل وقوي ومؤثر لما بيطلعوا الشيعة يعني مطلوب تطلع ايران من المعادلة وهم يريدوننا ان نصل الى هذه النتيجة اليوم اليوم بدنا نقول لكل هؤلاء لامريكا اسرائيل والانجليز لانه اشطر شيء هو اللعب وادواتهم من دول اقليميه في منطقتنا نريد ان نقول لكل عدو ولكل صديق وهذا هو الحقيقه التي عمدت بالدم مش كلام انا عم بحكي عن بحكيه على المنابر هذه حقيقه عمدت بالدم اليوم بيوم القدس آخر جمعة من شهر رمضان المبارك 2013 ميلادي نحن شيعة علي بن ابي طالب في العالم لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الامة في فلسطين قولوا لا لا دخل لي فيك لا لا طالب خذوا رافضه قولوا الوهابيين قولوا مجرمين قولوا ما شئتم قولوا ما شئتم واقتلونا تحت كل حجر ومدر قلونا تحت كل حجر ومدى وفي كل جبهة وعلى باب كل حسينية ومسجد نحن شيعة علي بن طالب لن نتوت فلسطين ونحن حزب الله من بين هؤلاء نحن الذين تربينا في مشروع المقاومة كنا صغارا فتيانا شبيبة على هذا وعينا وعلى هذا كبرنا وعلى هذا تربينا وعلى هذا نمينا المواجهة مع المشروع الإسرائيلي والدفاع عن هذه الأمة والدفاع عن فلسطين والقدس والمقدسات وعن لبنان وشعب لبنان وكرامه لبنان وسيادة لبنان هو أمر اختلط بلحمنا ودمنا وعروقنا وورسناه عن آبائنا وأجدادنا وأورسناه لأولادنا ولأحفادنا وعلى هذا الطريق قدمنا آلاف الشهداء وخيره الشهداء من سيد عباس إلى الشيخ الى إلى الحجعمات قدمنا فلذات أكبادنا وأعزائنا شهداء ولذلك اختم في يوم القدس لأقول لكل العالم نحن حزب الله نحن حزب الله ايضا سنتحمل مسؤولياتنا بمقضاع ما علينا من مسؤوليات ولحن حزب الله الحزب الاسلامي الشيعي الامامي الاثنى عشري لن نتخلى عن فلسطين لن نتخلى عن القدس لن نتخلى عن شعب فلسطين ولن نتخلى عن مقدسات هذه الامه رحم الله امامنا الخميني نساكم الله جميعا والسلام عليكم